الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم لاحسان الى يوم الدين اما بعد قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد ولا تتبعاني لا فاما ترين ولا يصدنك بعد ان فرغ المصنف رحمه الله من بيان احكام الفعل المضارع من جهه البناء شرع في بيان اعرابه وقال ويعرب فيما عدا ذلك وما عدا ذلك سياتي بيانه وتفصيله في الباب الذي يلي الباب الذي نحن فيه حيث قال في هذا الباب الإعراب وأنواعه قال والفعل المضارع أو قال والأمثلة الخمسة وهي تفعلني إلى آخره وقال والفعل المضارع المعتل الآخر إلى اخره فذكر أحكاما اعراب المضارع في الفصل الذي او في الباب الذي يليه الباب الذي نحن فيه وهو الاعراب وانواعه فقط نتحدث عن الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله شرعنا في بيان احكام المضارع الاعراب لا الرفع اذا نواصل لا باس نواصل و وصلنا في الباب الذي يليه نمر عليها فقط إذن كم ذكرنا قلنا للمضارع من حيث الاعراب ثلاثه احكام رفع ونصب وجزم رفع ونصب وجزم اما الرفع فيرفع بالضمه إذا كان صحيح الاخر أو معتل الاخر بحيث لا يوجد ناصب ولا جازم ولا يوجد أو لا يتصل أو لم يتصل بآخر شيء يوجب بناءه او ينقل اعرابه من رفع بالضمه الى رفع بثبوت ثبوت النون واضح نحو يخرج زيد وقوله تعالى سيقول السفهاء فهذا سيقول فعل المضارع مرفوع رفعه الضمه الظاهره على على اخرين بالضبط من توقفنا الرفع أكملنا ام لا اكملنا الرفع ضمة الظاهره و ضمه المقدره واضح هذا في الضمه إذن يرفع وتكون الضمة رفع علامة لرفع فيه كذلك يرفع الفعل مضارع وتكون ويكون ثبوت النور علامة لرفعه هذا رأينا أم لا؟ إذن, إذن يرفع الحانة. الآن ما زلنا مع الرفع واضح الآن؟ رفع المضارع قلنا أول يرفع وتكون الضمة علامة للرفع وهذا الضمة تكون علامة للرفع ظاهرة أو, أو مقدرة ظاهرة سيقول السفهاء ومقدّرة ماذا قلت؟ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى يسعى هذا في المضارع مرفوع رفع وضم مقدّرة من عام ظهورها التعذر إذن نقول موصى كذا ثانيا ويرفع المضارع مضارع وتكون وتكون أو يكون أحسن ثبوت النوني النون علامة للرفع أو علامة على ذلك في الأمثلة الخمسة بين قوسين الأفعال الخمسة واضح؟ اول السطر الافعال او الامثله الخمسه ما هي تعريفها او بيانها هي كل فعل مضارع كل فعل مضارع اسند هذا احسن تعبير هذا احسن اسند الى إلى واو الجماعه أو ألف الاثنين أو يا المخاطبة المؤنث هذا تأكيد لها يكفي المخاطب عرفنا هذا الأنثى الخمسة هي كل فعل مضارع لا يهم آخره اسند او أو به أو الجماعه أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة المؤنث أو ألف المخاطبة المؤنثة واضح الآن أو تقول وهي طبعا نضب حلقة هنا أنتم وهم وأنتما وهما أنتم تفعلون هم يفعلون. أنتم تفعلانهما يفعلان. وأنتي تفعلين. الآن أنتم تفعلون أيها الجماعة. هنا هم يفعلون كذلك وهو الجماعة أنتما تفعلاني هاي ألف الاثنين هما يفعلاني هاي ألف الاثنين أنت تفعلين هاي هاي يا المخاطبة قال عندنا اليا واحد والألف فيهما اثنان والألف في أنتما اثنان ثلاثة وهو الجماعة فيهم 4 والواو جمع هنا في انتم خمسه هذه الافعال خمسه واضح الان افعال خمسه والواو لها اثنان واضح والالف الاثنين لها اثنان وياء المخاطبه واحد 2 زائد 2 زائد 1 كم خمسه هذه الامثله خمسه بعضهم يسميها الافعال خمسه وهذا هو الاسم المشهور الافعال خمسه لكن أمثل قولنا الأمثل الخمسة هذا ذهب إلى الكثير من أهل العلم الامثله لأن المثال يقاس عليه المثال يقاس عليه أما حين تقول الأفعال وكأنك حددتها أفعال مختصة ولا تزيد عليها لكن الامثله تقص عليها فعندك تفعلوا تفعلون. يفعلون تفعال لي تفعلين تأتي بأي فعل تقول أنتم تاكلون هم يأكلون انتما تاكلان هما يأكلان انت تأكلين ذهب انتم تذهبون هم يذهبون أنت انتما تذهبان هما يذهبان انت تذهبين ساعه انتم تسعون هم يسعون انتما تسعيان هما يسعيان انت تسعينا واضح الان وهكذا جميع الافعال يمكن ان تق... تجعلها في هذه الامثله الخمسه فهي امثله خمسه لكن لو تحدثنا باسم الضمائر نقول هي ثلاثه الضمائر هي الواو والالف والياء واضح الواو والألف والياء الآن هذه الأفعال الخمسة علامة رفعها هو هذه النون هذه النون وهذه النون وهذه النون وهذه النون تفعلون النون إذا ثبتت هنا فاعلم أن هذا الفعل مضارع مرفوع يفعلون إذا فعل مضارع مرفوع ما هي علامة رفعها ما الدليل على أنه مرفوع ثبوت النون ثبوتها نطقنا إياها واضحناookie تفعلاني طبعا المثنى النون هذه تاتي مكسوره في الجمع تاتي مفتوحه واضح تفعلون يفعلون تفعلان يفعلان في المخاطب المؤنث مفتوحه هذا كذلك من من احكام النون انت تفعلين ن نقول تفعلين فعل مضارع مرفوع ورفعه ثبوت النون واضح والفاعل دائما هو ياء المخاطبه او الف الاثنين او واو الجماعه دائما فاعل فنقول تفعلون فعل مضارع مرفوع مرفوع ثبوت النون لانه من الافعال الخمسه والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل يفعلون فعل مضارع مرفوع ورفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل تفعلان فعل مضارع مرفوع ورفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل يفعلان فعل مضارع مرفوع ورفعه ثبوت النون والألف ضمير متصل مبني على السكون تفعلة ساكن ومبني على السكون في محل رفع فاعل تفعلي نافع مضارع مرفوع ورفع ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والياء ضمير متصل مبني على السكون تفعلي انظر سكون في محرفة فعل واضحنا هذه الأفعال الخمسة سيأتي في الجزم أن علامة النصب وعلامة الجزم هي ماذا حذف النون حذف النون فقط أنتم لم تفعلوا لا تقول أنتم لم تفعلونا أو لن تفعلون خطأ أنتم لم ولن تفعلوا هم لم يفعلوا ولن يفعلوا هما لم يفعل ولن تفعل أنت لم تفعلي ولن تفعلي سيأتي هذا في الجسم يعني حتى نمر عليهم مرورا سريعا هذه الافعال خمسة أمثلة من القرآن أو من الشعب بسرعة أو من الحديث مثال أو مثالين بسرعة وترجون من الله ما لا يرجون، وترجون من الله. الايه انظر، ترجونا، كيف نعربها؟ فاتح. هاي، ترجونا، فعل مضارع، سيبوي. نعم مرفوع قلت لكم ورفعه تبتنون أحسنت سنت. والعلمة تكاد تكمن والفاعل ضامن المتصل أحسنت الواو ضام المتصل مبنع السكوفي محا رفع فاعل إذن هذا زيد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين ماذا تأمرين تأمرين من يعربها ها نعم أحسنت مضارع مرفوع رفعه الضمه ثبوت النون هذا بسيط جدا تامرين تفعلين فعل مضارع مرفوع ورفعه ثبت النون هذه النون هي علامه للرفع كما ان الضم ما تفعل تامر ها تامر ما هي علامه رفعنا او الرفع اين هو هو الضمه واضح الان اين الرفع هنا هو النون فقط فتقول فعل مضارع مرفوع ورفعه ثبت النون مفهوم زيد والياء هذه هي الفاعل نكتب هذا القدر في الافعال خمسه الان هذا الرفع في الافعال الخمسة زيد الان النصب في المضارع النصب من حكم الثاني من احكام المضارع هو من احكام اعراب المضارع النصب ها النصب النصب اذا في المضارع له كم من علامه النصب في المضارع كم له من علامه النص عموماً خمس علامات: الفتحة والياء والكسرة والאלف وحذف النون. النواسب. إيه. الآن المضارع كم له من علامة للنص؟ الفتحة، آه، وحذف حذف الياء النون فقط هذا إشكين؟ لا لا ينصب حذف هارو إلا لا لا هذا ذلك الجزم. الجزم هو الذي يكون في حذف حرف العله النصب له علامتان فتحه ظاهره ومقدرة وحذف النون في الامثله الخمسه كما سياتي ان النصب اذا ينصب المضارع ينصب المضارع اذا متى اذا سبقه نصب ناصب ولم يوجد ها سبقه ناصب ولم يوجد ما يوجب بناءه واضح ها ولم يتصل به شيء يوجب بناءه و ونصبه يكون ها بعلامتين او بأمرين بالفتحه وحذف النون اذن هاتان علامه على مذهب الكوفيين علامه وحذف اولا فتحه الفتحه الفتحه يفتح الله عليه ها الفتحه باقي الجميع أريد من الجميع أن يساهم في الله في إنشاء الدرس وفي إقامة الدرس نعم نردي لا لا لا ليس لا أرد الأمثلة الفتحة متى تكون علامة للنص في الفعل مضارع متى تكون فتحة علامة للنص في الفعل مضارع قيس على الضمة ضمة مكتوبة عندكم قيس على الضمة إيه آخر شيء مما يوجب بناؤه لا دعي لها لأنها ذكرت هنا أو ينقل إعرابه إلى حذف النون إذن نقول ينصب الفعل مضارع وتكون الفتحة علامة لنصبي إذا لم يتصل بآخره شيء يوجب بناؤه أو ينقل إعرابه إلى حذف النون يعني إذا لم يتصل به وو الجماعة أو ألف الاثنين أو يا المخاطبة أو نون الإناث أو نون التوكيد كل هذه خمسه امور اذا لم تصل به فنصبه الفتحه نقول اذا ينصب الفعل المضارع وتكون او هذا التعبير احسن منه سياتي ان شاء الله تكون الفتحه الفتحه نصبا ان شئتم تقولوا علامه للنصب هذا هذا التعبير ادق ما اكتبه نصبا تكون فتحه نصبا للفعل المضارع اذا سبقه ناصب ولم يتصل به افتح قوسا واو الجماعه الف الاثنين ياء المخاطبه زيد نون الاناث زيد نون التوكيد هذه عرفناها الآن. اذا لم يتصل به واو الجماعه الف الاثنين يا المخاطبه لانه يتغير يصير من الأفعال الخمسة او نون الاناث تبنيه على السكون او نون التوكيد تبنيه على الفتحه خلاص طيب امثل الان طبعا النصب يكون ظاهر ومقدر فتحه تكون ظاهره ومقدّرة مثال مثال حضر الدرس زيد ورايناه في الأجرمية هذا لن ابرح ابرح ابرح مش من قراءة هذا آه قال لن أبرحها لن لن لن نبرحها إيه إيه ما كنت كلام لا نفسك تيه صدمة لن نبرح عليه عاكفين الآية الايه لن آية هذا ماذا لن لن هي الناصب حرف نصب نبرح الان الان سبقه نصب طيب هل اتصل دي وهو نبرح لم تتصرف ال بالاثنين لم تتصل به يا المخاطبه لم تتصل به نون الاناث لم تتصل نون التوكيد لم تتصل إذن فتح على النصب. لم نقول لو قالوا لن نبرحوا فهل هنا لن لن يبرحوا ولن تبرحوا ولن تبرحا ولن يبرحا ولن تبرحي او لن يبرحنا ولن تبرح لن تبرحنا هنا يتغير الامر كل هذه الامور تتصل به فماذا ينصب ونصب تكون الفتحه اما ظاهره واما مقدره الفتحه لمن اراد ان يزيد تكون الفتحه علامه لنصب ظاهره اذا كان اخره صحيحا او واو او ياء وتكون الفتحه علامه مقدره اذا كان اخر المضارع الفا فقط يعني النصب يقدر في حاله واحده فقط اذا كان اخره الف اذا كان اخره واو تظهر اذا كان اخره ألي... ياء تظهر الا اذا كان اخره الف انها تظهر ها من يعطينا مثال Haa, لا Haa, رأيته Haa, رأيته, ولو, ولو, لو ولو ترى, لو ليست ناصبة Haa ينهى أين الناصب ناصب. ولن ترضى, أحسن ولن ترضى لن ناصبة ترضى فعل المضارع المنصوب بلن ونصبه الفتحة المقدره منع الظهر عذر راضح زيد فتحة نصب ظاهر لن أدعو انظر هنا لن ترضى ولن ترضى عنك اليهود والنصارى ولن انظر حرف نصب حرف نصب ترضى فعل مضارع منصوب لكن أين النصب لا يظهر لماذا لا يظهر لأن آخره ألف لأن آخره ألف ترضى فعل مضارع منصوب ونصبه الفتحة المقدرة منع عم ظهورية تعذر واضح وقوله تعالى لن أدعو الآية لن ندعو من دونه نحظة من أسود أم من الذي يكتب جيدا لن ندعو لن حرف نصر ندعو فعل مضارع منصوب ونصبه الفتحة الظاهرة على آخره واضح والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن واضح الآن انظر فتحة ظهرت على الواو أو لا ظهرت على الواو حتى وأن الواو حرف علا لكن النصب يظهر على حرف علا لأنه خفيف الرفع لا يظهر على الواو واضح فيما يضاع لا يظهر ولهذا الرفع قدرناه في الواو في الالف وفي الياء اما النصب فيظهر على الواو يظهر على, الوا على الياء لا يظهر على الالف فقط راينا هذا في الاجروميه ورايناه نظن فيما مضى من امثله مثال اخر الياء ظاهره هم لا آخر هو يدا لا اخره ياء نعم ليس القران شعر نرميهم الصعيبه الناس الموجود غير موجود غير ظاهر نريد نصبا ظاهرا ها الى ان تقضي دينك اصبر عليك الى ان تقضي دينك اصبر عليك الى ان تقضي او تقول لن يبني لن يبني زيد بيتا لن يبني يا. لا تقول لن يبني لن يبني يا. ليبني يا. يبني انظر يبني هذا فعل مضارع معتل آخر. آخر هو ياء واضح نقول منصوب ونصب الفتحه الظاهر على اخره لو كان الرفع لو كان ما كانش هذه لن نقول يبني زيد اصله يبني لكن الضم ثقيله فنقول ما رفوع رفعه ضم مقدره لكن النصب يظهر النصب لا يظهر في حالة واحدة فقط إذا كان آخره ألف واضح إذن هذا النصب و بهذا بالفتحة أو النصب حينما تكون فتحة هي النصب النصب امسح هذه أمثلة ها الان العالم الثاني من علامات النصب هي في الفعل المضارع حذف النون حذف النون تكون او يكون حذف النوني نصبا او علامه للنصب واضح في الفعل المضارع اذا سبقه ناصب واضح واتصل به واو الجماعه احسن هل عرفنا الامثله الخمسه Now عبروا talk about the 5th example. If the Naseb was preceded, and the 5th example was from the لا داعي لهذا لأنه لا يقع إذا كان من أمثلة الخمسة خلاص إذا كان من أمثلة الخمسة أمثلة امسي لابسه العا كبيره جدا احسنت لن تذهبوا معي لن تذهبوا معي ها لانه كاين بحث خاص بينا واصل المضارع سياتي منعرف النواصب لن تذهب معي تذهب ها تذهب أعلم زميلك صاحبك تذهب جار ها والفاعل من عنده صدمة يتكلم ها واضن المتصل مبني على اسم فاعل رفع فاعل واضح امثله اخرى الباقي الباقي اللي ما عنده امثله عبد الرحمن واسمك اسمك ها عبد السلام سلم لنا مثال ها غيره فإن لم تفعلوا هذا الجزم سيأتي ولن تفعلوا ولن تفعلوا لن تفعلوا لن تفعلوا لن ها أعرف عبد السلام نصب إيه إيه ونصبه أين أنت منصوب. حسنت ما اسمك وسامة. وسامة وسامة عبد السلام تتشتركان في الاسم في, في السيني والميمي والأليفي إذن لن تفعلوا فعل مضارع منصوب ونصبه حذف النون غير موجود والواو في محل رفع فعل أحسن زيد خلاص هذا متزوم حتى يلاقوا حتى يلاقوا منصب تقديره إلى أن يلاقوا أو حتى أن يلاقوا المضمرة بعد حتى حتى يلاقوا يومهم حتى يلاقوا يومهم الآية يلاقوا فعل مضارع منصوب بماذا ليس بحتى بأن هنا مقدرة حتى أن يلاقوا يعني كأنه قال إلى أن يلاقوا لأن هذه حتى, حتى تفيد الغاية إلى أن يلاقوا حتى أن يلاقوا أصله يلاقونا فجاءت ان فنصبته وحذفت النون فصار علامه النصب فنقول يلاقوا فعل مضارع منصوب ونصبه عبد السلام إسلام حذف النون لانه من الافعال الخمسه والوافده من متصل بلام السف بحرف فاعل ننتقل الى الجزم لحد الان راكم فاهمين انتم فاهمون من عنده اشكالنا اي اشكال الجزم The last في is in Arab Al-Mudar'a. The jazm? Does يجزم يجزم متى يجزم jazm? سبقه جازم the jazm جاء ما يوجب جزمه does the لا يسبقه If لا يظهر هذا الجزم نحن نقول he سبقه جازم يعني سبب the jazm. سبقه جازم كذلك ولم يوجد ما يوجب doesn't واضح اذا لم يوجد ما يجوب بنا مثل ما قلنا في الرفع والنصب اذا ماذا ذكرنا العباره يجزم المضارع حتى تكون عباره واحده يجزم المضارع اذا سبقه جازم جازم كذلك بناءه ويكون جزمه بأمرين أن سكونه والحث. أول سكون السكون الهدوء عدم الحركة السكون عدم الحركة إذن يكون السكون علامة لجزم متى جزم قطع قطع الحركة أو قطع الحرف المريض قطع الحرف المريض نعم حرف العله يكون السكون ايه تفضل أه... اه؟ ولا يوجد ما يوجب بناءه أو ينقل إعرابه وكان صحيح الآخري صحيح نقول يجزم أو يكون السكون علامه الجزم إذا كان صحيح الآخري ولم يتصل به شيء يوجب بناءه أو ينقل إعرابه يكون السكون جزما للمضارع إذا لم إذا سبقه جزما ولم وكان صحيح الآخر سبقه جازم نعم بدأت أتعب بالكتاب سبقه جازم ولم يط وكان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء مما يجب بناؤه أو يجب بناؤه فقط. ولا ووا أو او نقول ولم يكن من الامثله الخمسه ولم يكن من امثله الخمسه هذه العبارات يعني فيها ركاكه وفيها كذا لكن للتقريب واضح فاحنا في شرح ليس في باب التاليف اذن الجزم السكون يكون عالمه للجزم او جزما للمضارع اذا كان أولا صحيح الاخر لانه اذا كان معتل يحذف حرف العله هذا اذا كان صحيح الاخر كذلك لم يتصل بواو الجماعه او الاثنين او ياء المخاطبه ولم يتصل بنون التوكيد ولا بنون الاناث الامثله آه. لم يلد ولم يولد سنت ان شاء الله آه. لم يلد ولم يولد فليكتب لي لينفق لينفق ذو ساعة من ساعة لينفق اللام لام الأمر تجزم في المضالع وينفق في المضالع مجزوم وجزمه السكون زيد فلم نغادر منهم أحدا أمثلة كثيرة جدا في القرآن يُرضِعْنَاهُ يُرضِعْنَاهُ وَالْوَالِدَةُ يُرضِعْنَاهُ صحيح؟ ليس صحيحاً لأن إناث هنا مبني وليس معرب. واضح تبيه جيد أنا يُرضِعْنَاهُ هذا مبني وليس متزوم لأن إناث تتزوم أَتَبْنِيَهُ واضح فهم فليس كلما ترى السكون في الثاني المضالع معنى أنه مزوم أو أنه مبني ننظر ماذا ماذا قبله هنا ينفق لا توجدن الإناث واضح هذه الأمثلة عن الحذ ولم يكن ولم يكن هذا مبحث خاص هذا لم يكن ولم يكن ولم أكن بغية، ولم يكن من المشركين. لم حذف جزم. يكون فعل مضارع متزوم، وجزمه السكون الظاهر على النون المحذوفة جوازا والتقدير وأصله ولم يكن من المشركين، ولم أكن بغية. واضح؟ هذه نون فعل مضارع في كان، خاصة بكان فقط سيأتي في مبحث النواسخ إن شاء الله. الحال الامر الثاني الحذف الحذف اما ويكون هو يكون بامرين ويكون بامرين او بحذف حرفي بحذف بحذف حرف العله وحذف ها حذف النون في الأمثلة الخمسة الأول طبعا هو حذف حرف العلة يكون حذف حرف العلة جزما للمضارع إذا يكون حذف حرف العلة جزما للمضارع إذا كان آخره معتلا طبعا لا داعي لأن نزيد ما لم يوجب ما لم ينقل واضحة أمور واضحة إذا كان آخره معتلا مثال ما شاء الله مشاركه ما تزيد من قال ولم ولم يوحى اليه ولم يوحى ولم انظر يو الان يوحى كانت تكتب هكذا بالالف يوحى علامه الجزم ماذا حذف هذه الالف حذف حرف العله فتكتب هكذا بالحاء فقط يوحى ولم يوحى واضح الان فنقول لم حف جزم يو حى فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم وجزمه حذف حرف العله واضح يو حى فعل مضارع مجزوم بلم طبعا هو مبني للمجهول ليس المعلوم وجزمه حذف حرف العله هذا واضح فان لم ينتهى ينتهي فإن لم ينتهي هذه ينتهي أصلها ماذا ينتهي واضح أمثلة كثيرة جدا مثال آخر ولم يخشى إلا الله ولم يخشى هذه ألف تُحذف واضح فتبقى الشين وحده هكذا يخشى إلا الله مثل هنا يخشى هكذا اي تعبت قل تعالوا اتلوا قل تعالوا اتلوا اتلوا في عموضه زوم لوقوعه في جواب الطلب وجزمه حذف حرف العله I will not be able to حتى لا because there are ها so الحذف الثاني حذفه، ونتوقف. حذف النون. we will ما هي، يكون one and we will stop 난 نقول علامته جزما حذف النون جزما للمضارع اذا كان من الامثله الخمسه خلاص امثله فين لا لَمْ لم لَمْ لم حرف جزم ان حرف جزم تنتهو مراد تنتهو فعل مضارع مجزوم وجزمه حذف النون والواو ما مح في محرفع رفع فاعل زيد مثال اخر ان ما شاء الله بقينا في الافعال خمسه دائما مع الواو جماعه حتى اخرجنا منها ها ان ان جازمه توبا ان توبا إلى الله فقط تتبا حذف النون نعم احسنت بارك الله فيك ان خالي بوي فعل مضارع متزوم بإن وجزمه حذف النون تتبا اصله تتوبان والالف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل زيد ها ان لا تخافوا ان نحن في الجزم ها ولا تخافوا ان لا تخافوا لا تخافوا ها نعم أنا نظرت قلت ان لا تخافوا واضح في قولك ماذا؟ ألا تخافون نصب؟ أن ناصبة ولا نافية؟ أي لا تخافون وجاءت الناصب النصف، فأنه منصب بأن فهم؟ أن ناصبة هذا ألا تخافوا ولا تحزنوا ناصبة؟ وان تظاهر عليه فان الله فان هنا ان حرف جزم تظاهر فعل مضارع مجزوم بان وجزمه حذف النون لان من فعل خمسه والالف فاعل اما قولك الا لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بجنتي الا تخافوا هنا منصوب ولا تحزنوا معطوف عليه واضح واللام الثانيه للتوكيد زايده للتوكيد. ألا تخافوا وتحزنوا ولا تحزنوا. كذلك وردها إلى أصلها. فضعاً ألا تخاف ولا تحزن لا تقول ألا تخا ألا تخاف ولا تحزن. مثال آخر. ولا يجتمع ناصب مع جزم، أن ناصبا، لأن ربما يض يض في خلدك أن لا ناهية، لا يجتمع ناصب مع الجزم، إما ناصب إما جزم، فهم؟ يعني بس حتى تكون مستيقن أنها ناصب أنها منصب ورسم تزوما، لأن قد يقول هذه لا ناهية، لا يجتمع ناصب مع جزم على الفعل مضارع، إما نصب إما جزم، وأن ناصبا لا إشكال في ذلك، وهذا إدغام أن مع لا ودريمه الله في النون فصارت الا تحزنوا الا تخافوا لا غير عامله لا غير عامله نافيه لا نافيه لا تعمل لا النافيه لا تعمل الا لا الناهيه هي التي تجزم لا تخرج واضح ولا تقتلوا هذه جائزه جازمه لا تقوا لا تقتلوا واضح لا تخرجون هذه نافيه لا تقنطوا ها لا تقنطوا من رحمه الله قل يا عباد الله سبحانه و لا تقنطوا هذه ناهيه جازمه لا تقنطوا ان تكفروا فان الله امثله كثيره جدا و قالوا مهما تاتينا فيه من ايه تسحرات مهما ليتس مهما, مهما تاتنا هذا فعل مضارع مجزوم ولكن جزمه حذف حرف العله واضح الان ليتسحرنا ليس محل الشاهد تاتي اصله تاتي فجاءت مهما التي تتزنم فعلين مهما تاتنا مهما تاتي فنقول تاتي فعل مضارع مجزوم بمهما وجزمه حذف حرف العله واضح الان والفاعل مستتر وجوب تقديره انت وَنَاظَ مِنْ مُتَّصِينَ على السكون في محل مَحَلِ نَصْف مَفْعُولِ به هذا والله أعلى وعلم النصب الآن أنهينا النصب حذف حذف النون يكون حذف النون جزما عفوا نحن بالجزم لمضارع إذا كان من الأمثلات الخمسة لم نرى في المؤنث المخاطبة رأينا في المثنى في الجمع مثال على المؤنث المخاطبة وثنى. أريد مخاطب مرعا لم تفعلي فالقرآن نظر لا يوجد مم. الرجل يقول لزوتي فإن لم تفعلي فأنت فإن لم تفعلي فإن لم تفعلي في متزوم بلم وجزمه حذف النون لانه من فعل خمسه تنتظر مجاوب <ما> الشرط فاي لم تفعلي فانا افعل لستي لا لا انت طارق فانا افعل والان <تصفيق> والياء الضم المتصله بناء على السكون في محل رافع فاعل اذا هذا قول المصني رحمه الله وهذا سينقص علينا في القدوم لان هذا المبحث طويل وفيه يعني شيء من من التكرار بما تختلط علينا سنعيده إن شاء الله بشيء من من السرعة لكن يكون مراجعة لنا في الباب الثاني قال ويعرب فيما عدا ذلك يقوم نحو يقوم زيد يقوم فعل مضارع مرفوع الضم الضمضارع على آخره وزيد فاعل ولا تتبعاني